alau والله سلم فلا تحبون أن يغفر الله لكم والله غفور رحيم إن الذين ث وانا غافلات مؤمنات في الد يوم تشهد عليهم أرسلتهم وأيديهم وأرجلهم بما كانوا قو يعلمنا ان الله هو ارحم قل مبين <الخضيفة> انتي واقفه طيبه وحد ثنتس